Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu el hayyul kayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 o alledi yuvarlukum La ilahe أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة İnne ka ant al-ıhhab. Rabbana inne ka jam'ul nasi li إن الله لا يخلف الميعاد İnne, kifaro lan tıgnia onlum, aimalum, ve la auladum, min Allahi şeye. Ve ulaikhum, waqudun Kedâ biâlifirâgon ve alâzîn min qablim kâzibû biâyatîn, fâ akhâdhumullahu bi zûnub jim.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 الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك مثأع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أَوْلَئِكُمْ أَنَا أَنْبِئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذلكم Lələzine tıqqoğın dərbi, cennet tejri min tahti ha alanar, kahledin fiha ve ارَأَيْتَ مَن مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ نُرِيدُ bena inna amanna faghfir lana dhunubana wa Al-Qadikin, Al-Qanitin, Al-Munfiqin, al Bil-Ashaar Şehid Allah anhu, la ilahe illahu, La ilahe illallah wa hakim ثُمَّ الَّذِينَ أُوتُوا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن تابعاً، وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا ve inta vallu فإنما عليك البلاض والله بصير بالعباد إن الذين أرونَ بِآاتِ الل وَيقُتُلونَر النَّ بَِ بِغَيرِ حَِّم وَيَقُتُلونَ الذيينَ يَأُّونَ بِالكِسطِمَِ الناس.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 والدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 قُل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 هنا لتدعى زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر أمرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Allah Rabbim gelli ayet. Allah ayetin ve Kur'ân بحب العشي والإبكار وإذ "Dünya Mecbesi" dedi. "Sözlerini dinleyenlerin hepsi Allah'ın yolunda gider." "Allah, بكِ وسجُودِ وركعِ مع راكِعٍ، ذلك من أمْبَاءِ الغِيبِ نُوحِهِ إلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ودينهم في الدنيا والآخرة. وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلهم ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذالك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول لهكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتْتُكُمْ Takur Allah ve Allah Rabbi ve Rabbukum fagbudu. Hâzâ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلى الله وَنَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بأننا مسلمون رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ فيك ورافعك الي و من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين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 ''ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ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 ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم Nisaa anaw nisa'ukum wa anfusana wa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 Fein teval Allah Ali bil musdi Kurriye إِلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَتِنَا سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلّوا فَقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لمتحد هُنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَا أَنْتُمْ هَا فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي يَولَ صصان يَ كَانَ حَنِي فَ وَمَا كََ مِنَ المُشْرِك إِ أَولًا النَّاسِ بِئبُ رهِ اتبعوك وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 بالباطل <تكتب> وتكتمون <الحق> <تعلمون> Tائفة من أهل الكتاب, آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أن لا احد مثل ما اتيتم او عند ربكم قل ان الفضل الله من يشاء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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ يُؤَدِّ li ilayka illama dum ta'alay qa'ima ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون واتقى فإن الله يحب المتقين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 Tiyallahu'l-kitabe vel-hukma wa'n-nubuwate thumma yaqulun-nasi kunu bani ne bima kuntum tuallimuna alkitaba كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تت... تَخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا هَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا ثنصر قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ علينا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ حقا ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من رب بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كفوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق dil qawman alimin ulai ka jazao um an alayhim la'nallahi wal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 İllelzînetâbû min ba'd zâlike ve aslihû fe innallâhe gafûrun rahîm ادوقفرا لن تقبل توبتهم واولائك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 ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا نَتُم فِي قَوْمٍ شَيْءَ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ كل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 قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Fman iftirağı ile Allah'ı kâzibeniz. Bundan sonra Tabi o millet İbrahim hanife, كَانَ مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيات وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا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 على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم وشهد وما الله براافلين عما تعملون.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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ ذَٰتُوا جُهُو مَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَثْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظلم لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُن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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم أدبارثم ما لا يصرون ضربت عليهم زلت أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 آلِ حين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم إن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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلِينَ تاخذو بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا مَا عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا vizelek o kom qal o بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتبعوا تقول لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 طائف ثاني منكم أن تفشل و الله ولي يجمع وعلى الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفروا فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله ورسوله علَكُم تُرْحَمُونَ وسارِعُوا إِلَى مَعْفُورَتِ مِن رَبِّكُمْ بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السرّي والضّرّي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَلَم يُصَرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاءُ مَغْفِرَةٌ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 ناس وود وموعِضة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يَمْسَكُمْ قَرْحُمْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاعِي الْغَافِلِينَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتْقَونَ تأخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِمَّا ثَأَوُكُتِ لَنْ قَالَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّي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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ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 وابيكم فتم قلب خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ إل تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم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 كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم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 الله عفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخبارهم وَانِئِمَّا إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَضُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّاً لَوْ كَانُوا عندنا ما مَاتُوا وَمَا كُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ثم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئمتم أو كتلتم لا الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولت فاعفوا عنهم واسقوا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 نَصِرْكُمُ <تصفح> اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْلُوكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ <اللصفيق> فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الضَّلَالَةَ مِنَ الَّذِي كَمَنَ باء بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّي وَيُعْلِمُ مُلْكِ التَّابِعِ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينَةٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ الله على كل شيء قدير، وما أصحابكم يوم التقى الجمعان، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نعلم كتالا لت تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا اخوان لي واخاد لو اطعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافونه وخفوني إن كنتم مؤمنين.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 ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض و الله بما تعملون خبيث لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن يُوبُ ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ولقد ايديكم وان الله ليس بضللام للابيد الذين قالوا إن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 قَبْلَكَ جَاءُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ المنير. كل نفس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 لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفهمون رَاحُوْنَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض Allah u alekül şeyin kadir. İnna fiخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوا دوا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض KARUNEN FI KHAN QIS-SAMAWATI بَنَاءَ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِنْ نَرَفَ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 Rabbana affir la naznu bana ve kafir anna seyatina ve تنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رب أُمَّنْ أَن نِّلَاوِ ضَيْرَ عَمَلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم فالذين لجرو وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لا عنهم ويرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله Allah uyardı, husnü thawab, la yorran kta kalbı olan kafaro fi متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا بهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِن مِّنْ أَجْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إليكم وَمَا أُنزِلَ إليه قَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ